شققنا الأرض شقا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يوم إذان شن يغني وجوهه يوم إذن مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوهه يوم عليها غبرة.